وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ إِنَّ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّنْ ذَٰلِكَ أُنَائٌ وَهَٰؤُلَاءِ مِّن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فصلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 بَلَا تَقُلهُ مَا أُّ وَلَا تَهَْهُمَا وَقُلهُ مَا قَولًا كَرمَا وَخْفِب لَهُ مَا جَنَا حَدُِّّمِنَ الرَّحمَةِ وَقُ الرَبِّ رُحَم مَا كَمَا بَيانِي صَغير وَبّكُمْ أَلَم بِم فِي بِمَا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا نسأل هذه نسألة تصوبينها تصوب سعيد في هذه الشئ من الصوب عليها نعم ما زلنا مع قول الله ي... ما زلنا مع قول الله دل في أولا كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريدهم ودعنا جهنم أصلاه مذنون مدحورا ومن أراد الأخرة لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قد بينا أمس حال الذين أرادوا الأخرة وأن من زعم أن الأخرة أن الأخرة همه فلا بد أن يترجم ذلك عملا. وبينا كيف كان هؤلاء الأخيار الأبرار يسارعون في الخيرات ويتنافسون عليها كما تنافس الأولون يعني سبقا إلى الله جل في أولا مسارعة في مرضات الله جل في أولا فاستحقوا الآخرات واستحقوا الجنة واستحقوا على عرش الدنيا بأسرها ملكوها ولما ملكوها دبروها لعبادة الله جل في أولا وعبدوا العبادة لرب العباد علم الله من أنفسهم السبقة والإخلاصة والزهد في هذه الدنيا فأعطاهم الدنيا وما فيها ومن لكهم لك ومن لكهم رقاب العباد فعبدوهم لله جل في علاء فخرجوا من كل شيء لله جل في علاء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ما أدري كنت, عاز كنت عازماً أن أكمل ما ابتدأت أمس على قوم عاشوا فقط لله جل في علاء أرخصوا أنفسهم حقاً لربهم لذلك حازوا السبق وحازوا أيضاً أيضا حاز الملك وقد نصرهم الله على كل أعدائهم وقد نصرهم بالرعب وقد جعل المهابة في صدور أعدائهم ولكن سبحان ربيا العظيم لكن أقول المسألة فيها ما فيها من التأسي بأمثال هؤلاء من التحقيق والضبط في قول الله العالم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهذا الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الأخيرة لها ما لها من الرجال خلقهم الله لها وكل يعمل هو ميسر لما خرق له ورأس مال الإنسان أن يكون طاهر القلب نخي القلب أما صاحب الحسد والحقد والغيرة هذه أدواء قتالة ترده ينكر على أخيه وعلى صاحبه بعض المعاصي الظاهرة وهو معاصيه في الداخل أعظم مما تكون نار تأكله وستأكل من حوله وتحرق من حوله كفى به حسداً وحقداً وغلاً على الآخرين أما هؤلاء فكانوا من انقد الناس وأدخى الناس وأرقى الناس أدباً ونبلاً وخلقا وعملاً سبحان ربي العظيم كان كل واحد منهم يضع نفسه في موضع أخيه فينظر من الذي يرضيه وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه العجيب من ذلك أن هناك من بعض مشائخي الكرام يعني كان يمر على الحديث فاستوقفته الأعدب فا الأعدب فا منه هو كان يغض الطرف عنه حتى قال لي بأنها كبيرة من الكبائر يعني من لم يدد في نفسه أنه يحب لنفسه ما يحب لغيره ما يحب لنفسه فواقعا في الكبير كم, كم وكم من الكبائر التي فيها الأغرار الأغمار بل البله السفهاء الذين ينظرون لغيرهم بالانتقاط وهم أسوأ الناس يعني هو لا يشغل نفسه لا يج... لا, لا... لا ترى مرأة يشغل نفسه بانتقاد الغير إلا وهو من أسوأ الناس هو في دخيلة نفسه إن فتشت فيه وفي شخصه وفي قدره ما تره إلا رذيلا صغيرا حقيرا محقرا أراد تفايله ويريد أن يط... يصعد فيتعلق بالآخرين لكن هؤلاء حتى نبين الفرق بين الجيلين لكن هؤلاء أبدا هؤلاء كانوا حقا يعني كل منهم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وأبال فوق ذلك أرأيت عشرة كل منهم على مشارف الموت يحتاج إلى رشفة ماء فيأتي الماء فكل منهم يقول أخي أحوج إلى الماء مني حتى ماتوا العشرة ولم يشرب شربة ماء واحد من هؤلاء العشرة هؤلاء حقا يعني هؤلاء يعني خير الناس هؤلاء هم خير الناس فنسأل الله إلا أن يجعل يعني يعني يجعل فينا الهمه للتاسي بالناس نعم حقا هو هو المساله نظره تربويه وهي مساله الاسقاط الاسقاط مساله الاسقاط ناهيك على انه يتحرك بمارج أخرى هناك محرك يحركه فيعني مجموعه مجموعه نواقص تكون في الشخص تخرج لنا سفيها سيئا بمستواه ومجموعة كوامل تجتمع في الشخص فيخرج لنا قائدا يعني أمة قانتا لله جل في علام ولا, ولا نزيل عنه الخطأ والزلل لأنه من قال بأنه لا يزل من قال بأنه له الحسن فقط هذا كذاب أفاك أثير وبهذا يكون قد سقط من أعمل الآخرين أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى من دعاري وهو رسول الله لا لمن ترف التخف الجمه واي واي عبد لك لا لم لكن خلينا فيما نقول به بان هؤلاء سارعوا في الخيرات تسابقوا تنافسوا ما الذي اقعد المتاخر الذي اقعد هؤلاء المتاخرين عن ذلك الذي اقعدهم حقا سوء باطنهم سوء باطنهم اقعدهم والذي يعني ترى كثير ممن عاش ظهرا وضيع عمره في لا فائده والله لو عاقبه بذلك لانه لا يستحق ان يكون متقدماً على الناس فلذلك ضاع عمره ونفذ عمره على لا شيء في النهاية إذا وقف لا يجد شيئا. وهذا انا أرى كثيرا في عام كثير من الناس يعني عاشوا ظهراً وأمداً بعيداً ما لا يقل عن ثلاثين سنة لم يعمل الإسلام شيئا لم يتقدم حرفا لم يفز بشيء قط حتى لم يعلو في داخلة نفسه ولا في يعني بين الناس علواً ملحوظاً فالحق أن أقول المسألة في, داخل في داخلة المر المسألة في داخلة المر هؤلاء أراضي الأخرة فأرخصوا أنفسهم وباعوا كل غالي وثمين حتى مكنوا الأخرة من قلوبهم فتمكنوا من الدنيا وما فيها ثم رحلوها للأخرة فعبدوا العباد الرب العباد أنت تنظر, تنظر في هذه تحقيق هذه المسألة لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما لا يحب لنفسه دربنا مثلا بالعشرة وقلنا أيضا بهؤلاء الأفاضل الأماجد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتنافسون في الخيرات مع محبة كل إنسان مع محبة كل إنسان لنفسه مع محبة كل إنسان لنفسه وهو يعني مع محبة كل إنسان وهو يتصارع في الخيرات وتنافس فيها يحب لأخيه ما يحب لنفسه عمر المتخطاب كان يتنافس مع أبي بكر وأيضا يتنافس علي بن أبي طالب مع عمر المتخطاب عثمان بن عفاين يتنافس مع العشرة كن فهيما حتى لا تتعب. تتعبني سامحون عرض, عرض علي فأوقف ذي لا تكون كذلك فتتعبني جيد جزيزة الجنة إذن فالمرء إذا كان حقا أراد الأخرة ستجد منه سمات وصفات تعرفه بها أولا ترى, ترى عمره كله ينفد لله وبالله وفي الله ثم ترى منه أنه لا ينازع الناس على الدنيا أنت الآن بعض السمات والصفات اكشف عن نفسك فيها لا ينازع الناس على دنيا ولا في دنيا ويؤخر نفسه في كل أمر من أمور الدنيا لكنه يسرع متسابقا في أمور الآخرة وتبدو أيضا رخيق القلب رهف الإحساس والمشاعر ما تراه إلا, إلا باكيا على ما يحدث لإخوانه إلا مهتما بأمر المسلمين إلا ساترا عن عيب إلا نشرا لخير إلا معددا ونصيرا لمظلوم إلا آخذا بيد الظالم بينه وبينه إلا عاملا في كل حركة وسكنة لله جل في علاه أنفاسه لله حركاته لله ينام يقول أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي عوقاته كلها نظرها لله فكلما خرج الوقت عما نظر نفسه له يبكي بينه وبين نفسه وبينه من وبين ربي كيف ذهب هذا الوقت كيف وسأحاسب عليه وأيضا قد يكون طبعاً هذا هذا كله ان كانت هذه صفاته فلابد بد أن نقول ولا, ولا ننفي الزلل والخطأ والتجاوز والتعدي نجاوز نفسه الذي كانت الألاف المؤلفة تجلس في مجلس وعظه يبكون وكأنهم يرون النار يبتسمون كأنهم يرون الجنة يقول ولي ذنوب ولو رآها غيري لفعل وفعل على أساس أن كل إنسان قد, قد يكون له من الذنوب ما له لكنه هو من أقرب الناس إلى الله بشرية فقط تحمله على ذلك ولنا في حديث النبي فاصلا في النزاع لكن كما قلت ما ترى حاقدا. عنده في قلبه الغل والحسد وسوء الأدب يعني أبوه ما رباه في بيته ولم يربى تربية صحيحة فما ترى منه إلا وما يخرج منه إلا ما تراه سيئا وما تراه إلا محاربا لله ورسوله دون أن يده في الصد عن سبيل الله جل في فهنا ترى هذه السمات إن توفرت لا ننفي معها الزلل والخطأ والتجاوز وهذا أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا نؤمن برسالته قال النبي صلى الله عليه وسلم كُتِب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فالعين تزني الزنا نظر إلى آخر الأحاديث لكن بون شاسع وفرق واسع بين من يتجسر ويهجم على الكبائر وبين من يقترف الصغير ولا يدائم عليها وإن سقط يرجع وهو يعمل بقول الله ذلك علىه والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم, وهم يعلمون نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع الأقوى لذلك أنا أقول لكم قد رأيت في الأوساط الملتزمة ولا أتكلم على عوام الناس لعل من عوام الناس من حط رحله في الجنة وهو من أعصى الناس ظاهرا أعلم ذلك. ورأيت في هذه الأوساط ما يدمى يعني ما يتصبب له العرق في الجبين وما يحترق له القلب وما يعني يندهش له العقل وأنا أتكلم عن كبار لا عن صغار لا علم ولا ديانة في يعني منضبط أستغفر الله لا علم ولا ديانة منضبطة والإشكال أن الهوى يتحكم والشيطان وسوس ثم الشيطان من أفقه من أفقه الخلق في تضيع هؤلاء الكبار يحسب أنه ينصر دينه وهو بحق يحارب الدين ولا يدري ويحسب بذلك أنه يحصن صنع وما هذا إلا استدراج من الله جل في أولاد وما الذي يجعلني أبرر ذلك كنت يعني أمرض مرضا شديدا للتبرير لكن جاءني بعض طلبة العلم من الإخوة الأفاضة الذين كانوا يجلسون معنا يعني من الأخيار هو يدرس الآن والله الحمد قال أنا سأذكرك بما تعلمت منك قلت قل قال أنت نسيت دسيسة القلب نسيت ذلك نسيت دسيسة القلب قلت ما نسيت ولكني أستبعدها قال لا تستبعد, لا تستبعد فالمسألة في القلوب فالمسألة في القلوب والصلاة يطهر قلوبنا ونعوذ بالله من الحقد والغل والحسد ونعوذ بالله من أدواء القلوب المهلكة ونعوذ بالله من البعد عن الله جل في علا باطنا وإلا ففي الظاهر سيتكفل الله به سبحانه جل, جل في علا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هذه سمات وصفات إن توفرت حق فهذا الرجل من الآخرة أو من أهل الآخرة خلقه الله للآخرة يعمل بعمل الآخرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اعمل فكل ميسر لما خلق له فليفتش الإنسان عن نفسه وينظر بأفعاله وأقواله وكيف يكون ومن أوقعه الله في أعراض العلماء فهو في حفرة من النار لا يخرج منها حتى يتطهر بمثل هذا ولابد من أن يقدم العذر أمام ربه في هذا الباب فنسأل الله على العفو والعافية والمغفرة ونسأل الله أن نكون من أهل الآخرة وأن نسعى لها وأن نعمل لها ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا فاولئك كان سعيهم مشكورا يعني الآن ختم الايه أيضا سيقف معنا وقفة كما وقفنا مع قوله ومن اراد الاخره وقفه امس لكن هنا الوقف مع شكر الله جل في علا قال فاولئك كان سعيهم مشكورا فربكم شكور ربكم شكور واعلم ان الله في علا ينظر إلى عبده فيقبل منه القليل من العمل ويغفر بذلك الكثير من الزلل وإن ربكم لشكور إن رأى الله جل فعلا من قلبك خيرا إن رأى, الله منك إن رأى الله منك خيرا شكر لك ومن شكر له الله جل فعلا وقال سدده ووفقه كان سمعه كان بصره كان يده كان رجله يعني كان عطاه قوته في رجله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافق حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يغصر به وياده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به آه ثم آه من أول الحديث لكن لا يعلمه إلا النبلاء وسيرى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلم ينخربون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنتوا بالحرب يستهزئون بها ولا يعلمون معناها ولا يتصورون مداها وإنكم لا تقيسون مثل ما يقيس الله جل في علاه فإن العبد قد يكون له حال مع الله فيتجرأ متجرئ عليه فيرى ما لا صبر له به فإن الله ينتصر الأوليائه إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله يدفع عن الذين أمنوا لو كان بصيرا لو كان علما نحريرا لنظر لما وضعه في هذا الباب لما استعمله الله جل في علا لدينه فإن كان قد استعمله لدنيا فاعلم أن هذا هو الذي سقط من عين الله إن سقط فلا يرجع ولا يرد مرة ثانية بحال من الأحوال والله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه والله عريم حكيم يضع الشيء في موضعك لذلك أنت ترى امرأة بغيه من بني إسرائيل هذه زالية تضاجع كل ليلة رجلاً انظروا تركيب الزنب على الزنب استمرار في الكبائر وزنة ومحقق مع أكل الحرام وتأكل من فرجها تأكل ما الذي يأتيها من الجماع المحرم ومع ذلك ما الذي فعلته ما الذي فعلته ما, فعلته ما فعلت غير أنها سقط كلبا كم وكم في ليلة أو النهار سقي الكلب والهرة والحيوانات وإطعام ذلك من أهل الكفر والفجور أكلهم دخلوا الجنة هذه المرأة دخلوا الجنة بغي من بغاية إسرائيل عشت دهرا بعيدا تعصي ربها بكبيرة فوق الكبيرة وتركب على الكبيرة كبائرة وتأكل من الحرام والجسد الذي ينبت من حرام فالنار أولى به ومع ذلك ختم الله لها لعمل واحد ما هو سقط كلبا سقي الكلب تقاطرت على جبال المعاصي فأذابته سبحان من لا يعلم, سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو من أراد الله به خيرا وقر في قلبه أن يوقر أهل الخير ولو وجد منهم الزلل كان أعظم ساترا عليهم وأعظم منافحاً عنه وإلا فقد ظهرت سوأته وأظهر الله عيبه وأظهر نقصانه وإن الله جل في علاه لا يوفق الجميع إلى ما يرتقي به الجميع لأن الله يصطفي من العباد من يرتقي بهم إلى المعالي سبحانه جل في علاه هذه المرأة كان لها ما لها من القلب مع الله جل في علاه في حال في الداخل بينها وبين ربها سقئ الكلب حتى أن الله جل في علاه انتق الكلب يشكر له انتق الكلب شكرانا والله شكور الرواية قالت فسقط الكلب فشكر الله لها فغفر له غفر الكبائر في صغيرة كائر وفي الرواية الأخرى في مسند أحمد فشكر الله يعني الكلب هو الذي شكر فشكر الله فشكر الله لها يعني الكلب شكر له سبحانه رب العظيم الكلب شكر له فشكر لها ف فقبل الله شكره فيها فشكر لها وغفر له انظروا كيف شكر الله ذلك العلاء بقليل من العمل فشكر الله لها فغفر لها فدخلت الجنه على عمل يسير كلمتان بدون وانظر الى رجل وانظر كيف كان الرجل عابدا عالماً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر يا رب رحماك الله أن أعز تجنب التفسير هذا في بعض الأحيان يا رب رحماك يا رب رحماك كان عالماً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر يمر بمن يعصي لكنه ينظر, ينظر له بعين الكبر العرب لا يعتذر له في معصيه عمله على انه رب وهذه المصيبه التي فينا نعامل الناس على اننا ارباب ولا نعامل الناس على أننا عباد واننا جميع اصحاب زلل ومعاصي فقال له اقصر قال خلني بيني وخلني وربي رجل فقير والله عاصي فقير قال خلني وربي فقال اقصر قال خلني وربي وقال في الثالثه اقصر قال خلني ربي قال والله لا يغفر الله لك أبدا انظر بسيسة القلب أوقعته وأخرج الله الكبر من قلبه وبين سوء طويته لذلك كانت العقوبة وخيمة فجمعهم الله جل في علاء فقال له أكنت بيع لمن أم كنت على ما في يدي قادرا غفرت له, غفرت له وعذرتك الآن أنا أسأل كيف تقيمون هذا الوضع وكيف هذا الحكم أرى تفهمون وتعقلون عن ربكم هذا أم لا الرجل عالما عالما نعم قارئا مع قراءات نعم مع إجازات نعم عالما آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر يمر بالآخر ويقول أقصر أقصر والثاني يقول خليني وربي فجمعهم الله جل في علا قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة عزبتك وغفرت كيف تعقلون عن ربكم مثل هذه الوقت المصرح لكم الآن ممتازة أستاذ كريمة ممتازة انا اريد اعمق من هذا قال كنت علما في يدي قادره ام كنت بي عالمه عذبتك او غفرت لك والله يشؤ امور ربي العظيم انتظر ولا اتكلم لعل بينه وبين ربه ما هو طبعا هذه ممتازه السلفي هي تؤخذ من, من قول الرجل خليني يا خليني يا ربي ممتاز لا تقل على الله الا نعم هذا صحيح هذا صحيح طب انا لكم في هذا الباب تمرحون وتسرحون وتبعثون لي بالإجابات وأنا وأنتم إن شاء الله سنحاول قدر الإمكان أن نبين هذه المسألة لكني ما زلت في قوله وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والله شكور شكر الله للرجل الذي كانت بين بينه وبينه خبيئة الرجل طبعا كان يستحي من ربي وكانت المعصية تلازمه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان شوف, شوف العلم, العلم من جات والجهل مهلك هذا الذي نعيشه الآن أنا تكلمت مع بعض النبلاء أراه نبيلا فاضلا وربي وأسأل الله أن يعطيه فوق, فوق ما يسأل وفوق ما يرتجي وفوق ما يؤمل ولعله يقسم على ربه فيستهيب الله منه أتكلم معه يعني أكشف على ما أئن فيه من داخلة نفسي على انني اتعجب من كبار يسقطون سقوطا مدويا في في بامور في هذا الباب ويعظمون ويعظمون امورا قد تتعاظم نعم قد تتعاظم لكن ليس على ما يفعلون غلوا وجهلا وتجاهلا ثم على ذلك تاتي النتائج على غير ما على على غير وفق الشرع وكبار ليسوا بصغار لكن لا كبار ولا صغار إن الله جل في أولاه يصطفي من يشاء يصطفي من يشاء لما شاء سبحانه جل في أولاه والله شكور وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل بحال من الأحوال والله شكور سبحانه جل في أولاه فإن الله شكر لإبراهيم أنه انفرض بالدعوة إلى التوحيد وهاجر من بلده وكان, كما وكان وافياً موفياً عندما وعد وفى وأوفى كما قال الله واصفاً إبراهيم عليه السلام شكراً له قال وإبراهيم الذي وفى انظر ما قالها عن نبي قط إلا في إبراهيم وإبراهيم الذي وفى والله وفى وأوفى وفى حين عارض أباه وقال يا أبتي لا تعبد الشيطان وقال ووفى حين هاجر حين كسر الأصنام وقال فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون ووفى حين أمر بالهجرة فهاجر ووفى حين ابتلي بالنمرود وترك امرأته بين يديه ويعلم بأن الله ناصره وأن الله معضده وأن الله رافعه كما علم ذلك عندما ألقي في النار بعدما كسر أصنامهم وأعلن التوحيد صراحة ألقوا في النار وأدرموا النار والنار تحرق الوثاق ولا تحرق إبراهيم والله شكور انظر حتى على حسن اعتقاده عندما قال جبريل ألك حاجة قال أما لك فلا ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل قال ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين أرقي في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل شوفوا انظروا الله يبشر في حصن الظن كيف يكون بعده قال فانقلبوا بنعمة من الله وفق لم يمسسهم سوء واتبعوا لضغان الله اللهمبحق إلا الله الآله اللهمبحق نور وجهك الكريم لا تجعلن أن تخلف عن ركبهم أبدا واجعلن معهم واجعلن في درجتهم واجعلن مع النبي صل الله عليه وسلم اللهمإننا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد اللهمإننا نسألك نعيما إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد اللهم اننا نسالك نعيما ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنه الخلد اللهم امين اللهم امين اللهم, أمين. اللهم أمين. والله شكور لما قالوا ذلك وقالوا ما وعدنا الله ورسوله وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله رسوله وأبو ضدها تتبين الأشياء قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا انظر إلى هؤلاء الأبرار الأخيار حتى من وقع منهم من سقط منه من, من, من زل منهم الجميع في بوطقة واحدة يرفعهم الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أبو معجن الثقفي كان رجلا شرابا للخمر الأغبياء في هذا الزمان كثر فاللهم مستعين اللهم لا تجعلنا من الأغبياء السفهاء هؤلاء يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعلون انظر أبو محجن الثقف كان شرابا للخمر أو ثقه سعد بن أبي وقاص واحتدم الأمر واشتدت الحرب وحمى الوطيس وهو موسخ يبكي وينظر إلى الكفار يقتلون أهل الإيمان فتتقطع أنفاسه لإخوانه أهل الإيمان وهو شراب للخم تذكر ذلك وهو شراب للخم جاءت امرأة سعد والها من امرأة لبيبة أريبة فقية دينة قيمة فقالت أحل وساقك تعين إخوانك على أن, تعود على أن تعود قبل أن يعود سعد قال وعد مني بذلك إنح اللهم قرب الاجل يا رب العالمين اللهم قرب الاجل حقا نعم ف... اللهم قرب بعد الوفاء بالوعد اللهم قرب الاجل بعد الوفاء بالوعد اللهم قرب الاجل بعد أنت أرحم الرحمن قال أعد إن حيت أن أعود قبل أن يعود فتلثم ثم خرج فأعمل القتل في أهل الكفر والنفاق وكان النصر إشارته وشرارته من هذا الرجل الملثم وسعد يرى, يرى قوة ويرى شجاعة ويرى إقدامه فيقول هو أبو محجن الثقفي لكني تركته موثقا حتى انتهى فرجع فعلم سعد بالقصة ثم قال له انظر أذهل سعد أذهل سعدا فعل المحجد فقال له والله لا أجلدك لا أجلدك في الخمر مرة ثانية هذه تحتاج إلى, إلى, إلى, إلى توجيه من كلام سعد علميا تحتاج إلى توجيه لكن انظر أذهل ما رأاه فقال قال والله لا أجلدك في الخمر ثانية فقال وأنا والله لا أحوجك ولا, ولا أعوذك لذلك ثانية يعني لا أشرب الخمر ثانية قط ما الذي كان بينه وبين ربه تلف علام ما الذي كان بينه وبين ربه لذلك أقول يعني العيش في هذا الزمان مر مرارته يعني عويصة جدا لأن الأمر جلل ولكن النبل من الندرة بمكان كالكبريت الأحمر صاحبه كالكبريت الأحمر ولكن لا ينعدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في أمتي كالمطر لا يضر في أولي أم أم في آخري أخسمت عليك ربي أن تقرب الأجل مع وفاء بالوعد أخسمت عليك ربي أن تقرب الأجل مع الوفاء بالوعد اللهم أمين رب اللهم أمين قال فأولئك كان سعيهم مشكور والله شكور والله شكور والله شكور شكر الله جنف أولاه لعمر بن خطاب أن نصر الدين عندما أسلم وقال لا بد من, من, من الإعلان لابد من الإعلان عن الإسلام وصف النفس صفين فوقف في صف ووقف حمز أسد الله وأسد رسوله في صف فأعلم الدينه شكر الله له فأعلنه على جميع الأمراء والخلفاء حتى أن الفتحات لم تفتح لا على يد الرسول ولا على يد أبي مكرم وهما, وهما أفضل منه وهما خير منه ومع ذلك كانت الفتحات في يدي عمر بن خطاب رضي الله عنه ارضاه والله شكرا انتهى الدرس